فَأَظْهَرَ لَهُمْ مِعْجِزَةً جَسَّدَ لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسُوا أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُم ضَرًّا لا نفع ولا قد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتيتم به وان ان ربكم رحمان فاتبعوني وان ان ربكم رحمان فاتب تَدْعُونِي وَأَطِعُ أَمْرِي ۚ قَالُوا لَن نَّدْرَحَ عَلَيْكَ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۚ قَالَيْنَا أَهْلَئَنَّ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُ ضَلُّ بعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي قال فما خطبك يا تامري قال بطرت بما لم يبطروا به فقبرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قَدْ أَفْلَحَ الذَّهَابَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَكُونَ لَا مِثَاشَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لن فانه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما